لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو يتفكروا في أنفسهم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 وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ما كان عاقبه الذين اساءوا ان كذبوا ان كذبوا بايات الله وكانوا بها تهزؤون، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.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 ثم إذا دعاكم ثم اذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانت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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما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 فَمَنِّ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَنِّ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو وما أتيتم من ربا ليرب في أموال الناس فلا يرب عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون, وجه الله, تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ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 ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فاننك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انتبه بهذه العمى ضلالاتهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث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 ولَإِنْ جَئْتَهُم بآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن أَنتُمْ إلَّا مُضَطِّلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر ان وعد الله حق إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون